فَقََرَهُ تَقَدم يراق وَاتَّخَذُ دُِي آلِهَةَ ل يَخْنثُونَ شَيئَو وَهُم يُخلَقُون لا يَخْكُونَ شَيئ وَهُم يُخلَقونَ وَلَا يَمِكونَ لِأَن انفسهم ضروا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نصر وقال الذين كفروا ان هذا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 انه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه لذيرا او يلقى اليه كنوز او تكون له جننه 124. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مستورا 125. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 126. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا إن ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار وأجعل لك قصوراً بل كذبوا بالساعة واعتقد مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرمين دعوا هلالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا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 11. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول 12. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل 13. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لما تَتَّخِذُ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَوْقِعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا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 وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْضُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَمْ 7. وعتوا عتوا كبيرا 8. يوم يرون الملائكة لا بشرى 9. يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا 10. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 112. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا 113. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ للحق للرحمن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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزميرا 11. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمضناهم تدميرا 12. وقوم نوح لما كذبوا سلأغرقناهم وجعلناهم للناس آيا 13. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعاذا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبغنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت نطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَ الذي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا 118. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا 119. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا 110. أم تحسب أَوْ أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟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 111. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا 112. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْزِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ 113. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا 114. لِنُحْيَ به بلدة ايتاهم ونسقه مما خلقنا انعاما واناس يكثروا ولقد صرفناهم بينهم ليتذكروا فابا اثر الناس لا كفرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطعي الكافرين وجاهدهم به جهادا 11. الذي الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَغْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا 12. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا 13. وَكَانَ ربك قديرا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 وَلَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَهَ رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُ النَّفُورًا تَبَارَكَ الَّذِمِ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالْمَرِ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 121. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ 122. إن عذابها كان غراما 133. إنها ساءت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 وَدّ فِي اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا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 124. بِمَا <تزون> الغوفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما 125. خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما 126. قل ما يعبأ بكم ربي لولا